Robin Hood, Robin Hood يمشي سعيدا في <تصفيق> الغابات حوله الأصدقاء Robin Hood, Robin Hood يمضي في عزم وتبات عيناه دوما للسماء خلف الأعداء والأشراء يمضي في الغابة ليلة نهار وللأصحاب خير سطير بالحب ينور كل طريق روب الهود والقوس بين يدي لا يأبه للأفضال باللمرار يصوّب سهما هو كالأبطال في الأدهال روب الهود روب الهود روب الهود شي سايدا في الغابات حوله الاصدقاء